بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة الحمد لله وكفا وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد تعالى تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار ويجعل لك قصورا يقول قال مجاهد يعني في الدنيا إن شاء جعل ذلك لك في الدنيا ولكنه لم يشأ ذلك لحكمه أراده ثم قال بل كذبوا بالسع أي إنما يقول هؤلاء هكذا تكذيبا وعنادا لا أنهم يطلبون ذلك تبصرا واسترشادا بل تكذيبهم بيوم القيامة يحملهم على قول ما يقولونه من هذه الأقوال يقول وأعتدنا أي أرصدنا لمن كذب بالساعة سعيرا أي عذابا أليما حارا لا يطاق في نار جهنم هذا يعني العذاب في جهنم وقل وادي في جهنم والكلام متقال وقوله إذا راتهم أي جهنم من مكان بعيد يعني في مقام الحشر قيل مسيرة مئة عام سمعوا لها تغيضا وزفيرا جهنم تتطلع إليهم وهم في الحشر فتراهم من مسيرة مئة عام أو الله أعلم بذلك لكن من مكان بعيد يسمعون لها تغيضا وزفيرا أي حنق عليه ثم قال وإذا ألقوا وهذا كما ورد في قوله تعالى ايضا إذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميزوا من الغيظ أي كد ينفصل بعضها من بعض من شده غيظها على من كفر طبعا بعض التفسير بتعنى بذكر الآيات الـ الـ الـ التي تفيد نفس المعنى وهذا باب من أبواب التفسير يخلون تفسير القرآن بالقرآن وإبن كثير رحمه الله كان ينال طرف من ذلك فغالبا ما يذكر في معنى الآية بعض آيات دون استقصاء من التي وردت في نفس معناها ثم يذكر بعض الأحاديث النبوية ثم يذكر بعض الآثار عن الصحابة بحيث يكون قد استوفى أكثر من باب من أبواب التفسير ولكن عند الكلام على إعجاز القرآن قد يكون الأمر من المفيد جدا استقصاء الآيات المتشابهة في المعنى الواحد لأن هذا يؤدي إلى باب عظيم من أبواب الإعجاز وهو التفنن في أداء المعنى بصياغ مختلفة وأساليب وتراكيب متنوعة وكلها في غاية الرقي وفي غاية البلاغ وفي غاية الإتقان وهذا كله نزل منجما على أكثر من عشرين سنة ينزل المعنى بصيغة وبطريقة وبأسلوب ثم ينزل مرة ثانية بأسلوب آخر ونحو ذلك قل الحاصل هنا سمعوا لها تغيظا وزفيرا أي يسمعون صوتها من شدة غيظها على من كفر بالله وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا قال عبد الله بن عمرو مستزج في الرمح منضيق تخيل ال في مكان ضيق يعني في اندفاع وقوه والمكان ضيق جدا فكانك يعني تلقي برمح في مكان ليرشق لي فيه ذلك الرمح مقرنين اي مكتفين دعوا هنالك ثبورا أي دعوا على أنفسهم بالهلاك ثم يأتيهم الجواب لا تدعوا اليوم ثبورا واحده وادعوا ثبورا كثيرا ثم يقول تعالى قل أي يا محمد كما ذكرنا القرآن من اوله إلى آخره خطاب من الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم فما جاء فيه بصيغة الأمر يبقى قل أي يا محمد وما جاء من وإذ يبقى في تقدير واذكر إذ واذكر إذ قال ربك كذا واذكر إذ قضى وهكذا فقل أي يا محمد هذا الذي وصفناه مما يلقاه أولئك الأشقياء الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم الى غير ذلك هل هذا خير ام جنه الخلد التي وعدها الله المتقين من عباده وهذا معلوم الجواب السؤال هنا للتقرير لأن معلوم الجواب ثم قال كان على ربك وعدا مسؤولا اي لا بد وان يقع هذا المعنى الإجمال لهذه الآيات التي جاءت استكمال لما قبلها نقولنا مفتتح الصورة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظير. ثم هذه الآية الأولى في الصورة الآية التي بعدها ذكرت بعض صفات الله تبارك وتعالى لكي يحصل الانتقال حسن الانتقال والموازنة مع آلهة المشركين لتكون الآية التي بعدها بتعرض إذا كان هذا هو عنوان دعوة الإسلام تنزيه الله تورك تعالى وتوحيده وهذا جاء في الفرقان الذي نزل على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء ينذر الناس إن لم يؤمنوا بهذا فسيكون لهم العذاب الأليم فماذا كان صنيع المشركين في اعتقادهم بالله اتخذوا من دونه آلهة وماذا قالوا عن القرآن قالوا إن هذا إلا إفك نفترى وماذا قالوا عن الرسول قالوا ما وما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق فلم يبقى إلا أن ينظروا كمال الآية الأولى في الصورة ليكون للعالمين نذيرا لكي يطلح أن الأمر جد خطير وأن المسألة لا يعني يليق بهم أن يأخذوا موقف مبدأي تقليدا للآباء أو الأجداد أو الكبراء أو غيرهم مع أن ذلك النذير ينذرهم كل هذه الألوان من العذاب ولذلك كان هنا الانتقال إلى الغرض الأخير اللي ذكرته الآية الأولى هذا كله تفصيل للآية الأولى ولكن لا بد من حسن الانتقال كما ذكرنا القرآن كتاب نزل ليقرا ويتلى ويتعبد به فيكون يكون من المنفر انك تجد وقفه لكي يحصل نوع من انواع الانتقال فتقول واذا تقرر ذلك واذا والى غير هذا من الاساليب التي قد تطلق في غيره فهنا تجد حسن الانتقال مثلنا له قبل ذلك في المعاني السابقه فكان هنا من ذكر حكايات قولهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أنهم اقترحوا لكي يصدقوا به أن يوسع عليه في أمر الدنيا إلى غير ذلك ثم جاءت هنا بل للاعراض بل كذبوا بالساعة بمعنى ان الكلام الذي ذكر هذا كله مبني على شيء رئيسي أنهم, لا يكذب أنهم يكذبون بالساعة وأنهم لو كانوا يصدقون بأنهم سيبعثون ويحاسبون لن تفعوا بالرسالة ولا اقبلوا عليه ولا علموا أن الأمر على هذه الدرجة من الخطورة فجاء هنا هذا الانتقال كأحسن ما يكون من الانتقال وحتلقي بل وكلا مستخدمين في القرآن كثير جدا للربط بين الفقرات وبين المعاني وتلاقي ان المعنى بينساب كذا الى ان يأتي المعنى الاول ويقترب جدا من المعنى الذي يليه اما بالموافقة واما بالاعراض واما بالموافقة واما بالمخالفة واذا كان الامر بالمخالفة يأتي الاستخدام بل او كلا لبيان إن ما سيأتي رد على ما سبق فجاء هنا قل بل إن الكلام اللي قالوه ده كلام لا يعبر عن حقيقة اعتقادهم أو ليس هو المحرك الرئيسي لاعتقاداتهم وإنما آفتهم الرئيسية أنهم كذبوا بالسعر ثم فليسمعوا هذا العذاب الذي ينتظرهم ان استمروا على التكذيب وهنا أمر في غاية العجب ما يوجد في القرآن من تهديد ونظارة له أثر بالغ في كل سامع حتى أن المشركين كانوا يتناهون عن سماع القرآن وكانوا ينهون الناس عن سماع القرآن دلوقتي العلمانيين يقول لك ما تقرأوش في الإذاعة وفي طوابير الصباح وفي المدارس نحو ذلك ما تقروش عن ناس أيات العثاب حتنفروهم ولو كانوا هم يعني بالفعل لا يتأثرون ما كانوا أقاموا الدنيا ولم يقعدوها على أن ما تنفروناش وما, وما تذكرونش بالعذاب لا شيء من عظمة القرآن كما ذكرنا الخطاب الاستعلاء في القرآن خطاب يجد خضوعا اضطراريا من القلوب فيقوموا تجد آيات العذاب لما يجي حد لا يملك لك شيء ويتهدد ويتوعد تجد الكلام لا يزيدك إلا يعني استهتارا بأمره واستخفافا به ولكن هؤلاء القوم إن اللي بيسمع آيات العذاب في القرآن وينصت إليها يجد في قلبه اضطرارا خوفا وفرق حتى ان المشركين ربما يقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ويأتي ليقرأ آيات العذاب فيقوم مثلا من يقوم فيمسك فيه حتى لا يقرأها عليه ويتهددهم الله تبارك تعالى بأنواع التهديد فلا يزيدهم ذلك إلا خوفا واضطرابا إذن ده الغرض من تكرار النظارة في القرآن لأن القرآن من عند الله ومن آثار ذلك أن القلوب تجد اضطرارا نوع من أنواع الخوف والوجل عندما تسمع ما فيه من نذار ولذا نزل القرآن بأنواع من النذار منها ذلك قال بذ كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم السعير لفظ مذكر فوجهنم لفظ مؤنث. وده باب عظيم من أبواب البلاغة القرآنية وللأسف بيجي أيضا المستشرقون والمنصرون وكل هؤلاء جهلا أو تجاهلا ويتكلموا في هذا الباب إزاي ييجي ضمير المؤنف مكان المذكر وإزاي ييجي الجمع مكان المفرد وإزاي ييجي أفعال ما بتجيش معاه حروف جر معينة فتيجي معاه حروف جر معينة وهكذا قل لا ده باب في اللغة بس كما ذكرنا الطالب اللي لسه في ابتدائي ما بنسمحلوش يستخدم التقديم والتأخير مع ان موجود في اللغة باب اسمه التقديم والتأخير ليه لانه هو مش ممكن يكون قصده كذا فلما يعمل هيعمل غلط لكن لما تكون بتتعامل مع نص حتى نص بشري لاديب كبير بتبتدي تعتبر ان اي خروج عن قواعد اللغة ليس خروجا من باب الجهل ولكن من باب الاختصار وده باب له امثله شعرية كتير جدا لن نطيل بذكرها لكن عموما هنا لما تقرا بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعير اذا رأتهم يبقى انت كذا كأن تقلق للسعير وجهنم جهنم هي الاشهر فقال ايه بل كذبوا بالساعة سعير اذا رأتهم انت كذا وانت بتقرا تلقائيا أصفيش حد بيقرأ ما بيفقاش فاهم هو بيقرا ايه حتلاقي انت قدرت ان رأتهم دي جهنم يبقى الذكر اللفظين واحد صراحه والثاني ذهنيا فصار هذا اكثر جمعا للمعنى وده كتير جدا في القرآن انه يصرح بلفظ ثم يأتي بلفظ من لوازم احد الالفاظ الاخرى فيبقى افتكثر من المعنى بلفظ واحد قعد بعض المنصرين يعني لعله نتكلم مثال من باب الشيء يذكر في قوله تعالى فستبصر ويوصرون بأيكم المفتون قال يا سلام الصورة بجميلة جدا وبليغة جدا وتجبرك على سماعها لولا حرف الباء الذي لا محل له من الإعراب ولا من المعنى ولا من أي شيء ان هو ايه بايكم والمفروض ايه ايكم حتشوف مين المفتون مع ان حرف الباء ده ده فيه شوية معاني قيل باي الفريقين سيكون المفتون فاذا تبقى الاية ضمنت الخصومه مش شخصية مش بين الكفار وبين النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهو رجل واحد كان هو رجل واحد وبيقولوا عليه شاعر وبيقولوا عليه مجنون وبيقولوا عليه مفتون ولكنه في ذات الوقت أمة فهم فريق وهو فريق فالباء هنا ضمنت وجود معنى ان القضية فريقين مش ان القضية شخص أمام فريق أو أمام امه لا بالعكس هذا الشخص امه كما قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان امه فهذا الباء هنا بيانت أن النبي صلى الله عليه وسلم أم هذا أوجه ما قيل في معناها وان كان قيل في معناها حاجات كثيرة جدا منها إن هم عمرهم ما كانوا حيقولوا على النبي صلى الله عليه وسلم مجنون إيش مجنون يقول كلام مرتب فكلمة مجنون كانت تعني عندهم لبس الجن ده ضرب من الجنون يسمى في لغة العرب جنونا ولا يتصور بهم أن يكون اتهامهم للنبي صلى الله عليه وسلم بالجنون هو من باب اختلال العقل لأنه يخاطبهم ويجادلهم فكأنهم لما قالوا مجنون كانوا يعنون أنه قد تلبس به الجن وكأن الآية تقول لهم فسننظر من الذي يتسلط عليه الجن هل أنتم أم النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينطق بهذا من عند الله تبارك تعالى الأبواب الحروف حروف الجر والضمائر المستعملة في غير بابها في القرآن ده باب عظيم جدا قد يكون من أعظم أبواب بلاغة القرآن وما تتأمل فيه من موضع إلا وتجد فيه من معاني البلاغة اللي تختصر ألفاظ كتير جدا اللي معانا هنا المثال وده يتكرر كتير إنه يتقال ويتقال بعد منه شيء من لوازم لفظ آخر فكأنه ذكر اللفظين معا ومنها أن يكون اللفظ المصرح به مذكرا فيأتي إسناد الفعل إلى مؤنث ويكون هناك شيء حاضر في الذهن مقارب لهذا المذكر ولكنه مؤنث زي السعير وجهنم فانت هنا وانت بتقرأ تلقائيا أريد كلمة سعير واستحضرتها وكلمة سعيد لها ظلالها في النفس وفي نفس تقول إذا رأتهم تقول دي النار دي جهنم يبقى جاه اللفظين معاك مع ان أحد اللفظين لم يذكر نهائيا أيضا هنا اسناد التغيظ والزفير للنار والراجح من ذلك أن الجمادات لها إرادات تحب وتبغض ونحو ذلك لا يدركها البشر لذلك قالنا السلام عن أحد جبل يحبون ونحب ولذلك النار تتغيظ عليهم فعلا ولكن شوف هنا الجمع بين التغيظ والزفير وإذن ما يحصل من هذين اللفظين من مقدار ما ينتظر هؤلاء من عذاب مع أنها تراهم من مكان بعيد فتتغيظ وتخرج ما فيها من لهب ومن سموم انتظارا لهؤلاء طب الطبيعي هم ح... حيسمعوا التغيظ صوت النار وهي بتغلي ويشموا ويس... سمومها وحرها يتقاعسوا عن المسير إليها فيلقوا فيها إلقاءا فإذا ألقوا ألقوا في مكان ضيق يبقى تخيل كل ده ال... ال... ال... ومقدار العذاب المعنوي والحسي الذي يكون من ذلك وهم فوق هذا مقرنين الباب الإطلاق في القرآن أيضا من أعظم الابواب التي تعطي اللفظ الواحد معاني متسعه جدا مقرنين يعني مربوطين إيديهم في رجليهم ولا كل إيد في التانية ولا كل واحد في إيد صاحبه كل ده حاصل. يبقى هنا إن ده كل ما تتخيله من أنواع الاقتران التي يمكن أن تكون فيلقى الكفار في النار على هذه اللهية فإذا كان كذلك تمنوا الموت دعوا هنالك ثبورا دعوا على أنفسهم بالهلك طب حيحصل إيه بعد كذا سوف يجابوا واختصارا ما أنت لما تقول هم لما تسمع نام دعوا ثبورا ثم لا تدعوا اليوم ثبورا واحده ده خطاب موجه لهم فاذا اختصر هنا جملة القول لانه مفهوم من السياق ان الايه التي بعدها جواب اجيبوه هم لا تدعوا اليوم ثبورا واحده وادعوا ثبورا كثيرا أي مهما دعوتم فلن يستجاب لكم من قول من أساليب لغة القرآن التفنن في أداء المعنى الواحد بأساليب متنوعة جدا. شوف نفس المعنى ذكر ليه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وقالوا يا مالك ليقضي علينا رب قال إنكم ما كفنا. التفاوت كبير جدا في الألفاظ والمعنى واحد وكل منها له مذاقه. وله وقعه في السمع والنفس وعلى هذا فقص تفن في أداء المعاني ماذا السياق نظارة ليه؟ هي الصورة ا من الأول ليكون للعالمين نفيه فالسياق النظارة هي الغالبة ولكن لا بأس بانه في نص الكلام يجي نوع من أنواع التشويق لا من باب البشارة ولكن من باب وبضبطها تتميز الأشياء فيبقى ده أبلغ في النظارة وأبلغ في التبكيت فجاءت آية اعتراضية عن ذكر ما أعده الله تبارك وتعالى للمتقين ثم جاءت استكملت الآيات بعدها أنواع العذاب الذي ينتظر المكذبين أنا بهذا القرءة محمد صلى الله